نصيب من ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوكثر نصيبا مفروضا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 وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَالْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقَوْلِ الْكَرِيمِ وَيَأْمُرُونَ بِالْقَوْلِ الْكَرِيمِ وَيَأْمُرُونَ بِالْقَوْلِ الْكَرِيمِ وَيَأْمُرُونَ بِالْقَوْلِ الْكَرِيمِ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 وَإِن كُنَّ نِسَاءً أَوْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ من ان هما السدس مما ترك ان كان له ولد فالا لم يكن له ولد ورثه ابواه فالام له الثلث فان كان له اخوة فالام له السدس مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ مُصِيبَهَا أَوْدِين آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِن إن الله كان عليما حكيمًا.